قال باب التيمم التيمم في ا ل ل غ ة هو القصد و منه قول الله تعالى ولا ت ي م م ا ل ق ب ي ث ه منه ج ن ف ق و ن ت ي م م و تقصد إ ل ى التراب إ ذ ن التيمم في ا ل ل غ ة هو القصد في ا ل ش ر ع هو القصد إ ل ى الصعيد و هو كل ما صعد على ا ل أ ر ض كل ما صعد على الأرض القصد أ ر ض ا ل إ ل ى الصعيد بمسح الوجه والكفين اعضاء التيمم هي الوجه, الوجه واليد والكفات والتعبير الوجه واليدين هنا س ي أ ت ي البحث المراد باليدين القصد إ ل ى الصعيد ب ن ي ة ا س ت ب ا ح ة ا ل ص ل ا ة ونحوها بنيه ا س ت ب ا ح ة ا ل ص ل ا ة و نحوها و ف ي أ ن التيمم ا ب ا د ة لا بد له من ن ي ة لا بد له من نيه لانه بدل عن ماذا بدل عن الوضوء بدل عن الوضوء ف إ ذ ا صار إ ب ا د ة و ا ل ع ب ا د ة لا بد لها من ن ي ة إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل ب ا ل ن ي ة طيب موجبات التيمم أ و ا ل ح ا ل ة التي يسوغ فيها و يشرع التيمم ح ا ل ت ا ا ل ح ا ل ة الاولى لمن لم يجد ماء الذي لم يجد ماء يشرع له التيمم ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة وجد الماء لكنه يخشى الضرر بالاستعمال إ ذ ا كم ح ا ل ة ح ا ل ت ا ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى هي لمن لم يجد الماء يشرع له التيمم وقد تقدم هو أ ن يقصد إ ل ى الصعيد فيمسح وجهه ويديه ب ن ي ة ما هي ا س ت ب ا ح ة ا ل ص ل ا ة و ا ل ا ي ة من ا ل ع ب ا د ة طيب ويشرع لسببين السبب ا ل أ و ل عدم وجود الماء والسبب الثاني خ ش ي ة الضرر باستعمال د ل ي ل ا ل أ و ل قول الله عز و جل و إ ن كنتم مرضى أ و على سفر أ و جاء أ ح د منكم الغائط أ و لامستم النساء فلم تجدوا الدبح فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أ ي د ي ك م منه إ ذ ن هذا هو الدليل على أ ن من أ س ب ا ب التيمم هو عدم وجود الله في قول الله عز وجل ف ل م تجد و ا ماء و ك ل م ة تجده تدل على أ ن ك قد بحثت لان بعض الناس ي ت س ا ه ل ب م س أ ل ة التيمم ي ت س ا ه ل ب م س أ ل ة التيمم قد لا يوجد عنده لكن ه على م ق ر ب ة منه فيقول لو ذهب ربما فيه تعب أ و خرج وقت ا ل ص ل ا ة أ و فيه م ش ق ة فهو لا يبحث عن الماء م ب ا ش ر ة يفزع إ ل ى التيمم لا الله عز وجل قال فلم يجدوا اي أ ن ه م بحثوا فلم يجدوا ماء فتيمموا صعيدا ط ي ب وفيه انه ينبغي ان يكون طيبا ليس نجسا أ و إ ن م ا الذي يصعد على ا ل أ ر ض من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ط ا ه ر ة نعم فامسحوا بوجوهكم و أ ي د ي ك م منه ومن أ د ل ة التيمم ما حصل في ق ص ة عائشه لما فقدت العقد فبحثوا عنه ف ح ص ل و ا بعد ذلك ولم يجدوا ماء وبقوا في حرس لبحثهم عن العقد فبعد ذلك لم يحصلوا ا ل م ا ء كي يتوضاوا به فانزل الله آ ي ة التيم م حتى قاله ا س ي ف ابن حضير ما هي ب أ و ل بركتكم ي ا آ ل أ ب ي بكر يعني بسبب أ ن عائشه اخرت الناس في رحاله وصاروا يبحثون عن العقده الرضاعه من ه م المؤمنين رضي الله عنها فبسبب هذا ا ل ت أ خ ي ر و أ ن ه م فقدوا ا ل م ا ء أ ن ز ل الله تخفيفا على أ م ة ا ل إ س ل ا م أ ن ز ل آ ي ة التيمم فهي من ب ر ك ة هذا البيت المبارك نعم إ ذ ن هذا يدل على م ش ر و ع ي ة التيمم من الكتاب والسنه وان ا ل أ س ب ا ب التي جعلت لمشروعيته فقد الماء أ و خشيه الضرر باستعماله ومن أ ذ ن ايضا حديث ابن عباس ان رجلا أ ج ن ى وكان في ل ي ل ة ش ا ذ ي ة فلما سال أ م ر ه أ ن يغتسل فلما ا ق ت س ل هذا الرجل ما فقال, فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم او قتلهم الله ثلاثا ق ت ل و قتلهم الله قتل ثلاثا ثم قال قد جعل الله الصعيد أ و التيم مطهورا حديثنا عباس هذا راى الدار ق ط ن ي وابو داود و إ ح س ن ا ل أ ل ب ا ن ي نعم وجاء في رب آ خ ر قتلوا قتلهم الله أ ل ا س أ ل و ا إ ذ لم يعلموا ف إ ن شفاء العي السؤال إ ن م ا كان يكفيه ان ك ا يتيمم ك ف ي ي أن ومن ا ل أ د ل ة أ ي ض ا في ق ص ة ع م ر بن العاص لما احتلما في س ر ي ة النعم احتلما فقام من الليل في ل ي ل ة ب ا ر د ة فتيمم وصلى بهم صلى بهم بتيمم فلما رجع إ ل ى المدينه, المدينة أخ اخبر الصحابه النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فقال له لما فعلت هذا قال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضحك النبي ص ل الله عليه وسلم ولم يقل شيئا فهذا يدلك على اقراره او لا أ ق ر ه النبي صلى الله عليه و سلم في ف ع ل أ ن ه تيمم ليس لعدم وجود الماء و إ ن م ا ق ش ي ه الضرر باستعمال ل أ ن ه في ل ي ل ة ب ا ر د ة و لو ا غ ت س ر بمثل هذا الباء البارد ء ا ا ل ب ربما هلك و مات و فيه جواز الاجتهاد في ح ض ر ة النبي صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم ل أ ن ه إ م ا أ ن يوافق و إ م ا أ ن يرد عليه اجتهاد ه وهذا أ ي ض ا ص ح ه ا ل أ ل ب ا ن ي في ا ل إ ر و ا ح حديث عمرو بن العاص رواه أ ح م د و أ خ ر ج ه البخاري تعليقا وقال الحافظ إ س ن ا د ه قوي طيب ل أ ن فعل عمرو بن العاص لو كان غير جائز هل كان يوسف لم يقر ه لا لم يقر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم علامه على رضا بما فعله عمرو رضي الله عنه وزواج فعل هذا ف إ ذ ا الذي تقدم م ع ن ا أ ن التيمم يشرع لسببين السبب ا ل أ و ل عدم وجود الماء دليل ا ل آ ي ة ف إ ن لم تجدوا ماء ف ت ي م م صعيدا طيبا تمسح و بوجوهكم وايديكم منه طيب كذلك أ ي ض ا م ش ر و ع ي ة التيمم ق ص ة ضياع عقب ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى ل أ ن الله أ ن ز ل آ ي ة التيمم في هذا الموضع السبب الثاني خ ش ي ة الضرار دليل حديث العباس المتقدم الذي فيه قول النبي صلى الله عليه و سلم قتلهم الله إ ن م ا كان يكفيه انما ل م يعلموا ان الله قد جعل ا ل أ ر ض طهورا وفي لفظ ح ب ي ث جابر أ ل ا س أ ل و ا إذ لم يعلموا ف إ ن شفاء العي السؤال قتلوا ق ت ل ه م الله قتلهم الله الا س أ ل و ا إذ لم يعلموا ف إ ن شفاء العي السؤال إ ن م ا كان ي ك ف ي أ ن يتيمم ومن الادله على أ ن خ ش ي ة الضرر باستعمال الماء من أ س ب ا ب التيمم ا ل م ش ر و ع ة حديث ع م ر ا بن العاص أ ن ه احتلم فقام في ل ي ل ة ب ا ر د ة فاستغفر ت ل صلى فتيمم ثم بهم ف ي م ت ي م م ثم بهم صلى、بيه. فلما ب أ خ الله ن ب ي ص ى ا ل ل عز ل وسلم بذلك سأله قال لقد قول الله ي ه ذكرت ع وجل و ل ا ت ق ت ه ان ف س ك م إن الله كان ب ك م رحيم ا فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله صلى عليه وفي س ل م و ه ا ق ر ا ف ع ل ع م ر ابن العاصي ث رضي الله عنه باب التيمم عن عمران بن ح س ي ن رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ر أ ى رجلا ً معتزلا ً ما معنى معتزلا ً ي ع ن ي واقف على حدا و ح د ا اعتزل القوم اعتزل القوم ومنها ن ق ب المعتزل لماذا عند من هنالك طائفه اسمها ا ل م ع ت ز ل ة لقبت بهذا لماذا قل لقول حسن البصر اعتزلنا واصر ا بن عطاء وكان قد اتخذ س ا ر ي ة في المسجد يعني ح س ن البصر امام الدنيا في وقته في حلقه ت يحضرها طلاب العلم من المشرق والمغرب ياتي واصل عطاء وياخذ ساريه و ي ح ت ذ ر أ ه ل العلم هذا يدلك على أ ن أ ه ل الاهواء من أ و ص ا ف اجتناب العلماء والزهد في العلماء بل أ س و أ من هذا الطعن في العلماء والتزين في العلماء وكل واحد من أ ص ح ا ب الهوى يقول ل إ الي يعني تعالوا عندي ماذا تبحثون في الشيخ ابن باز ما عندها فطر واقع نحن عندنا فطر واقع نعرف ماذا يجري في السياسات وفي المجلات والجرائد ونعرف ا ل م ا س و ن ي ة واخطبوط العالم الشيخ ابن باز ج ا ل ث فتاوى صيام و ص ل ا ة وحيض ونفاس و ط ه ا ر ة وطلاق إ ذ ن من علامات آ ل البدع ا ل و ط ي ع ة في آ ل ا ل آ ث ر هذه خذها معك, معك دائما اذا أ ر د ت أ ن تعرف ص ا ح ب ه و ا ث ن و ا عن علماء ا ل س ن ة علماء ا ل س ن ة سميني بعضهم قوم بسم الله متوفين متوفين محمد ناصر الدين ا ل أ ل ب ا ن ي محمد ص ا ل ح العثيمين عبد العزيز بن عبد <عطل> الله <البنباس> <محمد أمان الجاني> <أحمد> بن باز <يحيا> محمد أ م ا م الجالي أ ح م د بن يحيى النجمي زيد المدخلي ربيع بن ا ي المدخلي محمد بن ا ي المدخلي محمد الربيع طيب شيخ, شيخ صالح ا ل س ح ي م ي صالح ا ل و ز ا ن عبد العزيز ال الشيخ صالح الحيدان نسيت ع م ن شيخنا كيف أ ص ا ل ح انس ا ل شيخنا لا تعطه كتابا لا تنسح طيب أ ط و ل ابحثوا له عن شيء يطول طيب قال أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أ ن تصلي في القوم انظروا يا ا خ و ة هذا الحديث فيه ف ا ئ د ة عظيم ة لا تسارع في الانكار إ ن ك ر على إ خ و ا ل ت س ا على إ خ و ا ن ك انظر إ ل ى التلطف العجيب مع انه معتزل لا يصلي ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة وتعرفون أ ه م ي ة ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في ا ل إ س ل ا م ولقد رايتنا ما ي ت ق ل ف عنها إ ل ا منافق معلوم النفاق فمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم تلطف وبحث عن السبب بحث عن السبب عن يا فلان ما منعك أ ن تصلي مع ا ل ق و ف فانت إ ذ ا ر أ ي ت من أ خ ي ك ما يستدعي السؤال ت س أ ل ه بلطف لا تسارع في ا ل إ ن ك ا ر لا تسارع في ا ل إ ن ك ا ر فقد يكون له سبب فقد يكون له سبب وهذه ت ر ب ي ة م ه م ة هذه ت ر ب ي ة م ه م ة أ س و أ من هذا بعض الناس لا ينكر عليه إ ذ ا ر أ ى خ ط أ يذهب ويتكلم عنه عرفتم هذه أ س و أ هذه ما جاءوا ن ك ر عليه لا يسكت و ك أ ن ه ليس هنالك شيء فيفاجا ا ل أ خ أ ن ا ل إ ن ك ا ر قد طار في كل مكان لا شك أ ن هذه ليست من ا ل ت ر ب ي ة الصحيحه ا ل ت ر ب ي ة أ ن ت ن ت م س ل أ خ ي ك عذرا و أ ن ت س أ ل عن السبب هكذا ل أ ن ه اذا عرف السبب بطل العجب و قد يكون ل أ خ ي ك عذر و أ ن ت لا تدري هكذا يا اخوان بعض الناس ربما يكون قد صلى في مسجد آ خ ر و جاء و إ ن كان ينظر الى ويدخل مع الجماعه ا ل أ خ ر ى كي لا يساء به الظن فيبقى ب الخارج وقد صلى او ب ع ض ه يكون قد أ ك ل شيئا ثوما او كراتا وتقول هذا ر أ ي ت ه قد انتكس يا فلان كيف انتكس انتكس الناس يصلون هو خارج المسجد ف إ ن لله و إ ن اليه راجعا ويكون الاب أ معذورا فقال يا ظ ل ا ن ما منعك أ ن تصلي في القوم فقال يا رسول الله يقول تقول أ خ ت عبر ا ل غ ر ف ة الصحابي المعتزل هو خ ل ا ا بن رافع بدري ا رضي الله عنه جزاه الله خ ي ر ا طيب قال يا ظ ل ا ن ما منعك أ ن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أ ص ا ب ت ن ي جنابه و لا مال و كان الصحابي يعلم أ ن ا ل ج ن ا ب ة لا بد لها من غسل لا بد لها من غسل و هذا الصحابي لم يجد المال فهو لم يستطع ي أ ن ي ص ل و و على ج ن ا ب ة فقال عليك بالصعيد ف إ ن ه يكفي هذا فيه دليل على ماذا على م ش ر و ع ي ة التيمم و فيه أ ي ض ا أ ن الذي يتيمم به ما هو الصعيد الذي هو ما صعد على ا ل أ ر ض و بعض العلماء يقول بتخصيص التراب و ا ل ا ي ة عامه صعيدا ص ع ي د ا ً ص ع ي د ا ً طيبا ً نعم قال ف إ ن ه يكفيك يعني يجزئك في تحقيق الطهار ورفع الحدث ف إ ن ه يكفيك أ ي أ ن ك تصلي بهذا التيمم ف إ ذ ا هو بدل عن الوضوء في الحدث ا ل أ ص غ ر وبدل عن الغسل في الحدث ا ل أ ك ب ر وهذا الرجل إ ن م ا يتيمم ل أ ي سبب هل خ ش ي ة الضرر باستعماله ا ل ل و ا ت إ ن م ا لعدم وجوده طيب قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم بعد المغرب لاخذ شيئا يسيرا من ا ل ع م د ه من اراد يتوضا يتفضل الهدوء يا إ خ و ه بارك الله ف ي ك الهدوء طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما عمار بن ياسر الصحابي الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم صبرا ال ياسر ف إ ن و ا ي ك م ا ل ج ن ة على قول من من ي ح س ن الحديث والصحيح انه ضعيف صبرا ال ياسر ف إ ن و ا ي ك م ا ل ج ن ة ومن يقوده ذ في مكه غايه الا إ ذ ء هو وابوه وامه عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال باعتني النبي صلى الله عليه وسلم في ح ا ج ة ي فاجنبت الجنابه هي الحدث ا ل أ ك ب ر الذي ي ج ب غسل وهو خروج ا ل م د ي سواء كان هذا الخروج عن طريق احتلال أ و غير ذلك ف إ ذ ا خرج الماء و رؤي الماء فانه يجب ا ل وتسال قد تقدم معنا أ ن ه ينبغي أ ن يكون خروجا متدفقا ب ش ه و ة لا إ ث ر إ ل ا ومرض ف إ ن الراجح هذا لا يجب غسلا قال ف أ ج ن ب ت ه فلم أ ج د الماء هي أ ن ه بحث عن الماء فلم يجده قال فتمرغت في الصعيد الصعيد ما صاحب على الارض من التراب والرمل ونحوه كتمرغ ا ل د ا ب ة كان يظن أ ن هذا الفيل يبعد عنه أ ث ر الجناب وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وفي أ ن ا ل ص ح ا ب ة يجتهدون في حال حياته صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم في الوصول الى الحق والهدى ثم يطمئنون بعد إ خ ب ا ر النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فهل يجتهد ا ل آ خ ر و ن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم نعم يجتهدون في النظر في ا ل أ ذ ل ه من الكتاب او ا ل س ن ة يفرغون الوسع و يبذلون الوسع ب ن ي ة ص ا ل ح ة و بقصد بلوغ الحق حتى يصل إ ل ى الحق في الصلاه أ و ا ل ر ا ت ح في ا ل م س أ ل ة أ م ا أ ن يتخذ الهوى له دليلا ثم بعد ذلك يقول أ ش ت ه د فلا و لذلك الاجتهاد له شروطه و له أ ه ل ي ت ه كما ذكرها علماء اصول الفقه و ليس كل من نظر في م س أ ل ة كان مجتهدا و ايضا الاجتهاد ينبغي ان يكون اجتهادا قائما في النظر في ا ل أ د ل ه و أ ن يكون من راسخ و على ر ا س خ هو يتجزا فممكن أ ن يكون العالم مجتهدا في باب وليس مجتهدا في باب آ خ ر قال فلم أ ج د الماء ف ت م ر ر ت في ا ل ص ط ي ب ه كما تمرغ الدابه يعني كتمرغ ا ل د ا ب ة الماء مصدريا ثم أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فذكرت ذلك له فقال إ ن م ا كان يكفيك إ ن م ا كان يكفيك أ ن تقول بيديك هكذا ثم بين له النبي صلى الله عليه و سلم ك ي ف ي ة التيمم ثم ضرب بيديه ا ل أ ر ض ض ر ب ة و ا ح د ة فيه أ ن التيمم يكون بما صعد على ا ل أ ر ض و هل يكون بكل ما صعد علي ه ا من ا ل أ ح ج ا ر و ا ل أ ش ج ا ر و نحو ذلك أ م بالتراب خلاف بين العلماء في هذه ا ل م س أ ل ه دل بعضهم على ا ن ا م هي التراب تربتها طهور فخص ذكرى التراب وقوله هنا ض ر ب ة و ا ح د ة هذا قول الجمهور العلماء على أ ن التيمم ض ر ب ة و ا ح د ة للوجه والكفين دليل حديث عمار بن ياسر وهو أ ص ح حديث في بيان ك ي ف ي ة التيمم قد جاءت ح د ي ث منها ما هو ضعيف ومنها ما هو م ك ر ومنه ما هو اختلف في رفعه ووقفه وكان الراجح هو الضعف قال ض ر ب ة و ا ح د ة أ م ا ما جاء من أ ن ه ضربتان فهو م ع ل و ل ضعيف لا يصح قال كلام الحافظ ب ن حجر في فتح الباري يقول ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة في ص ف ة التيمم لم يصح م ن ا سوى حديث أ ب ي جهيم وعمار وما عداهما فضائي أ و مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدا رفعه إ ذ ا مختلف في الرفع والوقف حديث المرفوع ما هو ق و م الحافظ ابن حجر يقول اختلف ب رفعه ووقفه فما هو الحديث المرفوع وما هو الحديث الموقوف المرفوع, المرفوع هو ما اضيف إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم م قول أ و فعل أ و س ق ر ي ر او صفه خ ل ق ي ة أ و خلقيه صح وهو اما صريح او حكمي طيب هذا الموضوع الموضوع ما اضيف الى ا ل ص ه ا ي ن رضوان الله عليهم صحيح احسن اذا قلنا كم ضرب ة التيمم و ضرب ة واحد قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه هذا فيه أ ن اليدين م ق د م ة على الوجه وهو قول ا ل أ ع م ش راوي الحديث في السند ا ل أ ع م ش قول ه تقديم اليدين على الوجه كما هو ظاهر حديث عمار ظاهر كفي و و ج ه أ ب و ح ن ي ف ة يرى جواز ا ل أ م ر ي ن يعني إ م ا أ ن تقدم فضل الوجه أ و حتى إ ذ ا قدمت اليدين فهذا جائز هذا جائز الشافع و ابن حزم ذهبا الى تقديم الوجه ليس ا ل ك ف ي ن ما د ل ي م ا ل آ ي ة فامسحوا بوجوهكم و ايديكم فما تقدم الجماعه من العلماء ذهبوا إ ل ى ان الترتيب لا يشترى الترتيب لا يشترى ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه ذهبوا على انه اذا قدم عليه جائز و اذا قدم وجهه جائز و لا يشترى في مثل هذا لكن الاقرب إ ل ى الصواب هو حديث عمار تقديم الوجه تقديم اليدين على الوجه نعم ا ق و ا ح ق و ل تقديم الوجه على اليدين ل أ ن ه ظاهر ا ل آ ي ة ظاهر ا ل آ ي ة و ا ل أ م ر في هذا يعتبر واسعا ل أ ن الخلاف في في حديث عمار ظاهر الكفين في تقديم اليدين على الوجه و ا ل آ ي ة فيها تقديم الوجه على اليدين وتقديم الوجه على الكفين عمار نفسه بن ياسر كان يفتي بهذا بعد و ف ا وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وقلنا أ ن الكفين في ا ل آ ي ة المراد بهما اليدين في ا ل آ ي ة المراد بهما الكفان وليس مطلق اليدين يعني يقتصر من اليدين على الكفين وقد جاءت ر و ا ي ة البخاري من حديث عمار يكفيك الوجه والكفان يكفيك الوجه والكفان هنالك من قال من العلماء بالمسح إ ل ى ا ل م ر ف ق ي ن ومنهم من قال إ ل ى الذراعين ومنهم من قال إ ل ى ا ل آ ب ا ط هكذا ولكن أ ر ج ح و ا الروايات ما جاء في حديث ع م ا ما هو الوجه والكفان الوجه والكفان ولا يجاوز الكفين لا يجاوز الكفين ل أ ن ك كما سمعت أ ن صح حديث في وصف كيفيه التيمم هو حديث عمار أ ن تضرب ض ر ب ة واحد وما جاء فيه ض ر ب ة حديث ضعيف ومعلوم كل حديث جاء أ ن ه ض ر ب ة فالحديث معلوم ضعيف وهل يقدم اليدين أ و يقدم وجهه في خ ل ا ف العلماء منهم من ر أ ى تقديم اليدين على الوجه واعتمد على حديث عمار ومنهم من قدم الوجه على اليدين اعتمد على ا ل آ ن ومنهم من قال بجواز ا ل أ م ر ي ن وهو أ ب و ح ن ي ف ة ومنهم من قال ب أ ن هذا غير م ش ت ر ط الترتيب بينهما شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة ف إ ذ ا التيمم حاصله أ ن ا ل أ س ب ا ب ا ل م ب ي ح ة له هو هما سببات السبب ا ل أ و ل عدم وجود الماء دليله ف إ ذ ا تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا السبب الثاني هو وجود الماء لكن عدم ق د ر ة على استعماله يعني خ ش ي ة الضرر باستعماله دليله حديث ع م ر بن العاص أ ن ه قام في ل ي ل ة وعليه جنابه فتيمم مما صلى به فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ذكرت قول الله عز وجل ولا تخسروا ق انفسكم ان الله كان بكم رحيمه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم والحيث الصحيح والشيخ ا ل أ ل ب ا ن و أ ع ض ا ء التيمم كم هي قم أ ن ت انت كم هي أ ع ض ا ء التيمم انظر إ ل ى أ ص ا ب ع الوجه و ا ل ي د ي إ ل ى المرفقين إ ل ى الذراعين إ ل ى الاباط نعم طيب اذن المراد باليدين الكفاء المراد باليدين الكفاء دليلك على أ ن المراد ب اليدين الكفاء ر و ا ي ة البخاري في حديث عمار نفسه إ ن م ا يكفيك الوجه والكفاء وفي الحديث الذي بين ي د ي ن ا و ض ا ه ل كفين ووجه طيب صدق ا ل ت ر ي ز السؤال الذي بعد ه كم ض ر ب ة قم كم ض ر ب ة في التيمم تكفي امري ل ى اصابه أ ر ب ع ه م س م و أ اخوكم عبد القادر يقول إ ن الذي يكفي في التيمم اربعه ضرباء موجعا أ ر ب ع ضربات موجعات نعم أ ص ا ب ع ب القادر ة و ا ط ى اختر و ا ح د ة لا يريد يختار محمد يقول ل ع ه ا ل ش ي خ يعطيه شيئا قم ما سنعطيه شيئا كم ض ر ب ة جثه يوم تكفي ضربه و ا ح د ة دليله هل يتعمرني ياسر أ ح س ن وهو الذي بين أ ي د ي ن ا ا ل آ ن طيب نعم عندك السؤال عند م ا قم يا ا م ا ن عبد المجيد سؤال كبير كبير يقول السؤال التيمم هل تشرع فيه ا ل ت س م ي ة هو ا س ؤ ا ل الكبير يحتاج ت أ م ل ل أ ن ه م بدل عن الوضوء والوضوء تشرع فيه ا ل ت س م ي ة صح صح او لا نعم يعني يسمى في بدء الوضوء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهل ا ت ي م م أ ي ض ا فيه ت س م ي ة فاكر خ ي ر م ان س ا ء الله ا ل ف ا ف ر ا ح ج ح والله أ ع ل م أ ن ه لا تشرع فيه ا ل ت س م ي ة ولا يلزم من كومه بدلا أ ن يكون نائبا في ك ل ا ل أ و ص ا ف السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته السلام ع ل ي ك م ورحمة السلام ل ه ورحمة ورحمه كيف حالكم؟ الله و ب ر ك ا ل ا شاء ل ه عليكم وعليه ورحمة الله وبركاته. اقول ل ل الله س ا وبركاته م ورحمة أ ش ي خ ن ا بين أ ي د ي ك م ا ل آ ن طلب العلم من مناطق ع د ة في بلادنا ولله الفضل و ا ل م ن ة اجتمعوا في هذه ا ل د و ر ة ا ل ع ل م ي ة نقيم ما تيسر من دروس باعاده ن لنا الله وإنه لمن الله ف ر ح و ا س ر ر و ذ ه ا ل م ة ن قبلتكم فنطلب منكم ونرجو أ ن تقدموا لنا جميعا ن ص ي ح ة ننتفع بها وينتفع بها إ خ و ا ن ن ا طلبه العلم وجزاكم الله خيرا طيب لا ب أ س إ ن شاء الله وعليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته الشيخ في ا ط ر ي ق من سار على الدرب وصل قم من سار الدرب على وصل حق أ م باطل س ر ع ة حق اجلس نعم قم من سار على الدرب وصل حق أ م باطل ما قد سرت على الدرب في حياتك قلت نعم من سار على الدرب وصل فمن يقول و انا قم أ ن ت أ و ذ ي قم هذا من الزدان صح رايناك هناك طيب باطل ما اسمك عبد الكريم يقول من سار على الدرب وصل م ق و ل ة ب ا ط ل ة توظفونه او ت ق ا ل ف و ن ه اجلس ي عبد الكريم قم انت ا ل ذ ي تكاد تقفز من مكان قم ليس كل من سار على الدرب وصل لماذا ه ن ا ك من يكون دربه خ ط أ ومن لطف ي الله أ ن ه لا يصب نعم الدرب المرادي الدرب الحق ف إ ن الله عز وجل يعينه في بلوغه ما يؤمن من الخير لكن نرجو ممن لم يسلك الدرب الا يوصله الله عز وجل ف إ ن ن ه ا ي ة بعض الذروه ن ه ا ي ة مهلكه صح طيب لا ب أ س ذ ا ك الله ابق واقفا سؤال كبير ا ل يقول الشاعر جنون منك أ ن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين حق أن باطل اعيد جنون منك أ ن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين ب ا ط ل اجلس نعم فمن يقول أ ن ا من قال حق فليذكر السبب ومن قال باطلا فليذكر السبب قم نعم ايش قال كاي سوره كاي سوره <سؤال> <سؤال> في ا ل د ر ي ا ت في أ ح د س أ ل ك عن هذه ا ل ص و ر ة عن هذه ا ل آ ي ة حق ام باطل البيت حق جنون منك أ ن تسعى لرزق ويرزق في عشاوته الجنين حق ا ج ل الله ي ح ف ظ ه أ ر ي د أ ق ا م من و ب ا ر ي أ ق ا م من و ب ا ر ي اين هو الذي من اباه ر اقيموه هم جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين الشطر الاول من البيت تظنه باطلا والشطر الثاني صحيح ف ج م ع البيت بين الباطل والصحيح اجلس يا اخان نعم ما كنت اظن أ ن هذا البيت يحدث ض ج ة نعم قم يا أ خ ا ن باطل عاون ويرزق في غشاوته الجنين قذف في التوكل、سعيد. عدم السعي البيت حقا باطل جمهوركم أ ن ت لها البيت باطل صح البيت باطل ليش ويرزق في اشارتهم ج ن ي ن وتقول باطل لا يعني ه قم انت م ا ن ا قمت ك ث ي ر اليوم البيت باطل لما ذ ا ل أ ن الله تعالى أ م ر ب ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب وهذا يعتمد على ا ل أ ب ا س اجل نعم هذه الجهه في أ ح د يقولها ن ا ذ ا قم ا ل أ خ ا ل أ خ ي ر قم الذي يرفع يدا قم ها بعض لماذا وكل ه مرزقه ك ذ ا و إ ل ي ه النشور اجل نعم أ ي ن ا ل أ ق النحو فالاخوه يطالبون به أ ق ام باطل باطل باطل لماذا ماذا يقول عبد ا ل م ه ي م ن انت بعدها ن ت بعد الاقصى ا ه د ن ص ر كندس يا اخان الله يحفظك استلقي و لا اله الا الله كم رجعت ت ق ث م ن ا بسم الله نعم صلاح طويل طبعا يا عبد المهيم لا تخاف من هذا القيام و الجلوس و لقد قمنا كثيرا و جلسنا كثيرا قل لا شيء عبد المهيم ما عنده شيء عند إ خ و ا ن ن ا في رحمه المسجد ا ل ا خ و ة الذين في ا ل ق ا ر ج جنون منك أ ن تسعى ل ر ز ق ي ن ويرزق في غشاوته الجنين نعم هذا بيت باطع هذا قدح في السبب يا أ خ ي يقول ويرزق في غشارته ا ل ج م ي ن هذا ج ن ي ن يرزق فماذا انت قائم في الشطر ا ل آ خ ر من البيت الله ينعم عليك لا لا لا ل اريد لا اخا قويا ياتي عليها بكلمه اخ من هو اول اخصكم قد اشاروا عليكم ه الراي الرسمي لهذه التوبه ع ر لا !شmetros لكن ر م ض هذا بيت متكامل ليش تفصل بين الشطر وال... والعزف لماذا تفصل بينه هذا بيت جاء بيتا واحدا ماذا س ل ك عن الشطر والشطرين والشطيره ماذا س ل ع ن ا ه طيب قال أ ي ض ا أ ن الجنين لم يكلف ا ل س ع ر لكن المؤمن يكلف ا ل س ع ش ا ع ر أ ح س ن صحيح صحيح ان ل آ صحيح الرد على قول الشاعر جنون منك أ ن تسعى لرزق ويرزق في اشارته الجنين نقول أ ن الجنين ليس مخاطبا ب ا ل س ع ي عرفتم ولذا هو يرزق أ م ا أ ن ت مخاطب فينبغي أ ن ت س ع ى تجلس、وأعطوه. اعطوه سواك وزجاج الطيف طيب عرفتم الجواب يا أ خ و ا ن ا ما من ا فيه طيب خل نقرا الحديث هذا سريع عن جاب عن جاب بن عبد الله أ ن ص ا ر رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم قال واعطيت خمسا من يعطي خمس و أ ط ي ت خ م س ة من ا ل م ع ط ي الله عز وجل ينفع ي اهلا و سهلا و س ا ل ا و سهلا ل د ل و سهلا و سهلا ل و سهلا مُحْيِذِي و سهلا ل سهلا و سهلا و سهلا لم ي خ ط ا ن أ ح د من ا ل أ ن ب ي ا ء قابلي نصرت ب ا ل ر و ع م س ي ر ة شهر متى هذا نعم يريد الختان طيب قال نصرت ب ا ل ر و ع م س ي ر ة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته ا ل ص ل ا ة فليصلي اين الشاهد الان في الباب و ج ع ل لي الارض مسجدا يصلي به وطهورا اي تربتها ط ه و ر عرفتم فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي, فليصلي ان كان معه ماء فلا ينبغي ان يحيد الى التيمم و ان لم يكن معه ماء فيشرع له م التيمم الحاله ا ل ث ا ل ث ة انه ماء لكنه يخشى الظهر من استعماله ماذا يفعل ي التيمم الشيخ عبد الرحمن السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته الشيخ عبد الرحمن على ما وصلت الشيخ عشر دقائق والله سلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلتم بسلام شيخنا بسم الله توكل على الله Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. ا ل آ ن ق ط ع خط ماعبر ا ل آ ن ممكن اتكلم عن شيء تفضلوا بارك الله فيكم أ ي و ه ن ب د أ جزاكم الله خيرا Yes.、Yeah. Thank <laughs> you. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أ ك ب ر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ا ل ه ا ك ب ل ا ك ل ه ا ل ا أ ش ه د أن لا إ لا... ل لا... لا... ه إ ل ا ا ل ل ه أ ش ه د أن محمد ر س و ل ا ل ل ه أ ش ه د أن م ح لا... م د ا ل لا... ا ل ل ه أ ي على الصلاة ش على ا ل ص ل ا ة ه ل ى ا للخدمات ف ا ل التقنيه ل الله ا أ ك ب Voilà. أعطي الله بركانه شيخ المعبره منقطعه ايضا احنا نعاني هنا من ضعف التغطيه اذا احببتم إذا توقفوا نعم نعم طيب ش ي خ ن ر ا ء نعم و ط ي ب アの主人シェイのナたアミンアミン سبحان الله خير الشيخ ا ن و بارك فيكم و في علمكم و فتح عليكم تقريون ا ل إ خ و ة وعليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته يقولون ا خ ا ل شيخ عبد الرحمن م ح ي د ي ن هو المشرف على ر س ا ل ة الدكتوراه ل ل ش ي خ محمد بن هادل مدخلي وكان موضوع ه ا زوائد ابي داود في ا ل أ ص و ل ا ل ث م ا ن ي ة فحصل ف ي ه ا الشيخ محمد على د ر ج ة امتياز د ر ج ة الشرف ا ل أ و ل ى هذا تعريف بالشيخ وفق الله ونصيحته قيمه ونصيحته قيمه ونصيحته بها جميعا طيب ندخل ب ي ق و ن ي ه يا إ خ و ا ن ا ص ل ا ة طيب نصلي وبعدين ناخذ البيقونيه ن أ خ ذ حتى يعني ث ل ث س ا ع ة بعد الصلاه ان شاء الله قم فاقرا قم اقرا ارفع صوتك و ك ل واحد اتى واحد فهو الضعيف وهو رصد فساله ولم يجد عود عنه يوم يعز طابق عن م ث ه م ع ا م د بضبطه و ن ف س ي والعافان معروفه ر م ا و ا د ت في ا ل ه لا تفعل ب السهر وكل ما عرفت بحسن قصر فهو الضعيف وهو اقسامه وما أضحته لنا ب ا ل م و و ر م ا ل ا م ع ا ل م الله المصدر ب ي ح ت ى ا ل م ط ولم ي ي ن وما ب ع ازداده ب للمصطفى بل مصطفى وكذلك ننقل فجاه وكذلك ا قد حدثانه والله أ ب ع ي فتا ق ا ئ م ة وبعد عن ح ت ى ت ن ي ث ا ب ت م ا عزيز ا ل م ر ي اثنين أ و ثلاثه ة مجرور ا ل ق ن ا ث ل ا ث ة و أ ن ا ع ن ك ع ن سعد عنك رب ومزهم فيه راوي ل ف ت س ن طيب كافي جزاك الله خذ ه ا يقول ا ل أ خ السلام عليكم و ر ح م ة الله هناك أ خ من م د ي ن ة ا ل ز ا و ي ة من م ن ط ق ة ا ل ح ر ش ة اسمه خير المغرب أ ص ي ب ب إ ط ل ا ق نار علي من أ ح د أ ص ح ا ب القبور عندما كان هو و إ خ و ا ن يريدون إ ز ا ل ه ظريف وهو ا ل آ ن في تونس لتلقي العلاج فنرجو منكم الدعاء له أنه كان من الحاضرين في هذه الدورة والطلاب وللعلم الدعاء له هذه في وبارك الله فيكم نسال الله العظيم ان يعافيه و ان يرده إ ل ي ن ا معافى سالما ولا جزى الله خيرا من اطلق عليه النار نعم <تصفيق> نصلي ان شاء الله